أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم ألف لام روم في أدنى الأرض لام غلب غلبهم سيغلبون في مين تروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون ب م و س ل ل ه ا ل أ م م ر ن ق ب ل ومن ب ع د و ي و م ئ ذ يفرح ا ل م م ؤ ن ن بنصر ا ل ل ه ينصر م ي ش ا ء الله و ع د ه ولكن أكثر ا ل ن ا س ل ا ي ع ل م و ن ي ع ل م و ن ظاهرا م ن ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا و ه م عن الآخرة هم غافلون الآخرة أولم هم ي ت ف في ف ك ر و ا أ ن س ه م ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق و, و أ ج ل مسمى وإن كثيرا من الناس بنقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظر كيف كان ع ا ق ب ة ا ل ذ ي ن من ق ب ل ه م كانوا أشد س ي للعلوم ا ل ر س ل ا م ي ه اسماء ت ه م الله م ب ا ل ب ي ن ى 私たちは私たちの思いを理解するために私た ي の思いを理解するために私たちの思 م و ن و ا ب ه ا ي س ت ه ز ئ و ن ا ل ل ه ي ب د ا للعلوم خ ق ثم ي د ه ثم إ ي ت ر ج ع ن و و ي تقوم ا ل س ا ع ة ي ب ل س ا ل م ج ر م ولم و ن ي ك ن ل ه م من شركات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 اسم الله الاعلى الجزء الاول فسبحان ا ل ل ه ح ي ن تمسون ت وحين ص ب ح و ن و ل ه ا ل ح م د في ا ل س م ا و و ا ت ا ل أ ر ض ا م ي ن ت ظ ه ر و ن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 ومن آ ي ا ت ه خلق السماوات و ا ل أ ر ض واختلاف أ ل س ن ت ك م و أ ل و ا ن ك م إ ن في ذلك ل آ ي ا ت للعالمين ومن آ ي ا ت ه منامكم بالليل والنهار وابتغامكم من やい ل いやいやいやいや آيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق い ف いや و ط いや و やいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやい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 خ ي ف ت ك م أ ن ف س و ع ه ا ل ك ن ف ص ل ا ل آ ي ا ت ل ق و م ي ع ق ل و ن ب ل ا ت ب ع ا ل ذ ي ن ظ ل م و ا أ ه و ا ء ه م بغير ع ل م ف م ن ي ه د ي م ن أضل الله و م ا ل ح م ن ناصرين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 موسوعه ا ل ا ت ك و ن و ا من ا ل م ش ر ك ي ن من ا ل ذ ي دينهم ن وكانوا فرقوا ش ي ع ك ل حزب ب م ا ل د ي ه م فرحون و إ ذ ا م س ا ل ن ا س ضر دعوا ر ب ه م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 أ و ل م يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يؤمنون ف ا ت ذ ى القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله و أ و ل ئ ك هم المفلحون وما آ ت ي ت م من ربا ليربو في أ م و ا ل الناس فلا يرضون ت ر ي د و ن و ج ه ا ل ل ه ف أ و ل ئ ك هم ا ل م ض ع ف و م ا ل ا خ ل ق ك م ثم ثم رزقكم ي م م ثم يحييكم ي ت ك ه ل من شركائكم من يفعل من ذلكم ن شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أ ي د ي الناس ل ي ذ ي ق ه م بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون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 كانوا من قبل ينسين فانظر إلى ر ح م ة ا ل ل ه كيف يحيي ا ل أ ر ض بعد م و ت ه ا إن ذ ل ك ل م ح ي ا ل م و ت وهو ع ل ى كل شيء قدير و ل م ا ل ا س ل ا م ن بعده ي ك و ن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 فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا ا ل ق ر آ ن كل مثل ولئن جئتم ه بايه ليقولن الذين كفروا إ ن أ ن ت م إ ل ا مبطنون كذلك ي ط ب ع ا ل ل ه ع ل ى ق ل و ب ا ل ذ ي ن ل ا ي ع ل م و ن ف ا ص ب ر إن وعد ا ل ل ل ه حق و ا ي س ت خ ف ن ك ا ل ذ ي ن ل ا يوقنون